وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبِيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افا انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين فان ما نذهب بك فانا منهم ينتقمون او نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون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 اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون